وَأَنْزَلَ فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرَ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري من السقر النهار ذلك تقدير العزيز العمين والقمر وقذرناه منازل حتى عاد كالعرج للقديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحه